ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخرة تلقفي جهنم فتلقى في جهنم مملوم مدحورا أفأصفقتم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ليذكروا وما يزيلهم إلا نهرا قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يقولون إذا لبتغو إلى ذل العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيرا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 أدبارهم نحورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إذ تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا